احدى القبيل على الشكل وحصل التكذين وحصل على حيثة الطربي احدى القبيل أن تصاصل في محكة التكذين قد قلع عنها القيامة ويبقى فاحذر قومي فانسوا قومي لحظه التذليل كل ذلك ذهب خطى العوص وانما هو سولا او رقوم او رقيان فانزل روح من الجحا تفقد ولا الحياة الدنيا الا متاع غرور واشد عليكم من لا اله الله وال سيدنا وحبيبنا واخينا واكرم الرسول الله صلى الله عليه وسلم طيبتكم بطيب من حديث الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعدنا ان نقول على جلال هذه الليله في المباركه عالم من احلام الزراء الجمهوري العربية والعالم الاسلامي كله كله مع طبيبة الخارق الشيخ صاهر نعماني الخارق العجاعة في الحزيون النسوي والمطيط بالطاهرة الذي اثر له سبحانه وتعالى له صوفيق وهي والعيض رصم حسن وعلى الله انشاءه وقضيه كل اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفاعه اقواله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم All right. <laughs> Yeah. ما شاء يا الله ما شاء الله ما شاء الله ونعمل You <laughs> know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 قب بال تو ب فيية ويا تش ير ما وال عشاء ولا و هذه فيلوش الق هوبار ررق ررقها معز لوه مع ح الق ت عنا مع ت بطرهاقال عشي تو والقارس في مدينة العربية والعالم الإسلامي كله والإبراحات الخارج اللعينية والقارس في مدينة القاهرة والظلال والظلام والاضواء على الطريق بنيت فخر الله وتعالى لله ما وله وترضى وكل شيء عنده بأجل مسمى الى الله والى اليه راجعون وعليكم السلام ورحمه